وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 114. فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إنسان إذا مبتلاه ربّه فأكرمه, فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا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 نفس ونفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي